يخص درس الشيخ علي لدرس الشيخ علي وهنا سؤال يقول هل خلنا على السبا على الموضع الميرة مباشرة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Lan itu diumirkan? Tak, tak, tak, أساس عمّا في درس درسنا في الأمس وسؤالان خارجان عن الدرس الأول يقول ما قف من مكاوة هذا كان من شعار المشركين في العبادة صماتهم عند البيت كان مكاوة تفضية تفضية قيلة هي التفضيل والمكاوة والصرار على كله هذه الصفة منهي عنها في لعدادات المسلمين لأنها مشابهة لعدادة الصفار فلا يجوز تشبه به بذلك قال ما حكم شراء مضطي هذا يستمع الصوت بدونه يقول ما حكم شراء البضائع المستوردة من خارج البلد التي لا تمر على التفتيش من قبل البلد وهذا التفتيش يقصد به أخذ ضريبة على تلك البضائع المستوردة الأنظمة التي تضعها الدولة كانت. تجبر عليها المواطنين إجباراً كأخذ الـ الـ البضائع المستوردة الـ المواطن في هذه الدولة يؤدي هذا الـ الـ على من الـ الـ الـ وهم الـ الـ كثيرة لا مجال أنبى لذكرها على كل حال فإن تؤذى لهم والإذن على من أجبر أما تهريب البضائع مخالفة أولاة الأمور بذلك سيجر إلى ما هو أعظم شراً من دفع الضريق وهي تهريب المحرمات تهريب الممنوعات وتشجيع المهربين وهذا من الإبتاد فبالنظر لمفتدة دفع الضريبة فهي أخط من مفتدة فتح مجال التهريب يقول أشكرا علي بعض المسائل الأولى مسألة تغيير النية يقول فيما أظن ذكرها ابن رجل رحمه الله في حديث اللهم لبيك حجاً عن شبرما هل حجت قال لا هل يجعل هذا عنه طيب فهذا الرجل غير نية الحج نفلاً إلى نيته وجوبا هذه المسألة لأن الحج لا يقع عن الغيط حتى يؤدي عن نفسه أولاً فأصلاً شرع في أمر غير مشروع فمن شرع في أمر غير مشروع ينهى عنه وتصحح له نية ويحول الى الامر المشروع لان هذا الذي قال البيكة حجا عن شبرما شرع في امر غير مشروع فلا فلابد من ابطاله ثاني مثل في غصر الجمعة هل هو مقصود بذاته بحجة انه جاء تسميدهم خاصة قلنا بالامس ان من قال من اهل العلم بان غصر الجمعة واجب على كل محسل فإن لأهل العلم ممن قال بهذا القول رأيها رأي أنه يثبي عنه الاغتسال صديحة يوم الجمعة سواء نوى ذلك أو لم ينم لأن المقصود التنظف رأوا العلم أنه المقصود النظار لأن هنا قاعدة عند الشابعية وغيرهم أن الغسل يشرع لكل ما له اجتماع للمسلمين ولهذا سجد في الفقه الشابعي عد الأرسال المسنونة 17 غسلا قال وهكا أيضا عد أرسال الكسن لسبعة وعشرة عد حسن لجمعة والعيد والكسوف وغسل الاتسقاء والكسوف وعددها سبعة عشر غسلا الجامع لها جميعا أنها في اجتماع للمسلمين كل ما كان له اجتماع قالوا يستحب له الاتسال لأن في الاسدحان تخرج الروائع من الناس ويكثر العرق. فقالوا إذا كل اجتماع للمسلمين يشرع له أو يستحب له الاتسال بالنظر إلى أصل الجمعة من قال بهذا قالوا إذن أي غسل فإنه يصدر في صباحة يوم الجمعة إذا اغتسل للتنظف والتبرد فإنه كافر وإن غابت عنه نية الاغتسال ليوم الجمعة لأنه نظر العلة هي التنظف أما من رآه حاب القول الثاني أنه واجب لأنه عبادة مخصوصة كالشيخ الألباني رحمه الله فإنه يقول لا بد من إفراده لأنه رأاه عبادة مخصوصة واضح هذا للتفريق والقول الآخر الذي عليه جميل العلم أن غسل الجمعة مستحب ودل على ذلك حديث صرف غسل الجمعة واجب على كل محترم وهو من اقتتل من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل في الغسل أفضل دل ذلك على الاستحباب ولكن من كان في صديقة الجمعة في عمل شاق وتعرّق فهنا تتأكد عليه الاختسال حتى لا يؤذي المصلين نعم هكذا لنكن سينا, سينا سينا بس على الضبط يكفي سينا شراب يقول ما حكم تصوير أو ترجمة الكتاب الذي هو طبعا محفوظة هل يجب لنا فأقول لا لابد من استئذان صاحب الحق ذلك لأن هذا الباب لو كدها سيضر أقوام ولا النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة لا ضرر ولا ضرار سينضر صاحب دار النشر وسينضر المؤلف وهذه الحفوض لا بد أن يستاذن فيها ومن أهل العلم قال إنه لا ينبغي احتكار العلم وليس لأحد أن يتكر العلم لا ما في احتكار هذا حقنا للمؤلف المؤلف تعب وجمع وألف وكد وهذا صاحب الدار اشترى الحق وطبع وتكلف وتعنى فسيدخل عليهما الضرر ولا ضرر ولا ضرار ثم إن حفظ الفطور يؤدي إلى عدم العبث بالكتب الآن رأينا كثيرا من كتب السلف التي أصبحت حما مستباح عبث بها المحققون عبث بها المحققون وحرفوها وحشوا عليها أواش باطلة لا يريدها المؤلف ولا يريدها المصنف كما أن بعض من يطبع كتب لمشايخنا كما صنع صاحب المكتب الإسلامي الذي كان يطبع قديما لشيخ الألباني رحمه الله نبه الشيخ أن هذا الرجل قد أبتد في كتبه وطبع الكتب بغير إذنه وأفسد فيها وحرّف وتصرف هذا إذا ترك يعبت بكتب العلماء وطلاب العلم وسيدخل ضرر على المادة العلمية أولاً وعلى المؤلف وعلى صاحب دار النشر. هنا مسألة ينبغي أن نذهب عليها جميعا هنا أرد من جميعنا ترى سواء الذين معنا على الشبكة أو الذين معنا الذين هم الآن تدور كلهم طلاب علم. جميع وبعض دعاة والحمد لله ولهم مراسل كثر السؤال عن وثيقة الإخاء والتعايش التي وقعها الشيخ محمد الإمام مع الرافضة الكوذيين في اليمن وبما أننا في اندونيسيا وهناك إخوة من الاندونيسيين عددهم ليس بالقليل في اليمن يسألون عن هذا وخرج من يستنكر على طلاب العلم رد هذه الوثيقة لما فيها من فقرات باطلة ليس للصلح ونبه هنا ليس بالصلف الصلح مع هؤلاء أفتبه نكايقهم من قبل سواء في دماج أو في كتاب وتم الصلح وهؤلاء خونة لا يحبون عهدا ولا ميثاقا وقد جربوا فأصلت معهم على كل حال العلماء أفتوا بجوازه وهو الحق والصلاة ولكن المستنكر على الشيخ محمد إقراره لبعض الفقرات التي كما ذكرت لكم من أمس أن منها ما حكم عليه الشيخ محمد نفسه بأنها كفر وليست منها وهي حرية الفكر وهي موجودة في هذه الفقرات والشيخ حكم لهذا الكتاب له, بكتاب له في الديمقراطية حكم على حرية الكفر على حرية الفكر أنها كفر والعجب ممن يستنكر استنكار العلماء طلبة العلم وبعضهم أها يقول كيف يتقدم طلاب العلم بين يدي علماء؟ المنكر يا أخي ينكر وإذا سمعنا صهراً صريحاً واضحاً ظاهراً على طلبة العلم والعلماء أن يبينوه والعجيب أن طلبة العلم الذين ردوا هذا الخطأ الفاجئ في هذه الوسيقى على الشيخ محمد هم في الحال غيراً يتقدموا بين يدي بل قدموا في كتابتهم أن العلماء قد أنكروا هذا أن العلماء قد أنكروه هذا وذكرت بالأمر أنه يجب على الشيخ محمد الإيمان أن يتراجع عن هذه الفقرات الباطلة التي في هذا الصلف وإن شاء أن يبقى معهم ويوفي ما معهم لأنه هو أصلا الشيخ محمد في منطقةه ليست منطقة حرب مع الرافض وإن كانوا موجودين فهم موجودين في كل اليمن والدولة المفروض هي التي تقوم بحماية المسلمين هنا لكن قولي أن الدولة لا بد أن تحمي هذا الواجب على الدولة لكن لا يمنع أن يقيم الشيخ محمد صلح إذا قشى على نفسه وعلى مركزه أن يقيم صلحا معهم على اعتبار أن الدولة هناك ضعيفة ولي الأمر ضعيف فلا بأش كما تم الصلح في دماد وثم الصلح في كتاب ونقض الرابطة آه آه آه ذلك الصلب كله لكن لا يستنكر على الشيخ إلا الفقرات التي أنكرها علماؤنا الشيخ ربيع الشيخ عبيد الشيخنا جميعا الذين أنكروا وقلت بالأمس أيها الأحباء على الشيخ محمد ألا يسمع للمطبلين وبالأمس سمعنا لأحد المطبلين جاءني الأخوة بتسجيل صوتي لشف لا أعرفه فإذا به يقول الصبر والحكمة يا اخوان والحمد لله يا اخوة الخطأ يرد على من كان والدعوة تحفظ بحفظ اصولها وثوابتها لا بحفظ الاشخاص الاشخاص يذهبون ويأتون يثبتون ويذلون وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ام لماذا نستعظم ان نقول ان الامام اخطأ ان محمد الامام اخطأ ونقول لا بد ان يرد العلماء وطلبة العلم ما يحجرون عقولهم والعجيب ان الذي رد او كان ردهم اعلنه الشيخ عرفات يعني رجل في الدكتوراه الان وقرابة العشرين سنة في طلب العلم وهذا كله لا يقبل لماذا؟ لأنه رد على خطأ من الإمام ليه؟ هذا التعصر وقد ردت أخطاه على أئمة من السلف وعلى معاصرين ثم الآن هناك طريقة أخرى تشاع فيقال لم يكن الشيخ بن باذ يقول لطلابه ردوا من قال هذا؟ هذا خطأ الشيخ بن باذ يقول للشيخ ربيع يا شيخ ربيع رد ولو على بن باذ لو أخطأ الشيخ بن باز يقول يا شيخ رذير رد ولو على بن باز لو أخطأ شوف فالحق يقبل ممن جاء به واحتقار طلاب العلم والمشايخ والذراؤهم والتنقيص منهم لأنهم ردوا على فلان وعلى فلان هذا هو الكبر الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكبر غمط الناس وبطروا الحق بطر الحق ردوا ودفعه هؤلاء الذين يطبلون للإمام هل تقرون حرية الفكر التي في الورقة والتي وقعها الشيخ الإمام هل تقرون أننا نحن والرابضة نجتمع في أصول وأن ديننا وربنا واحد وهم يقروا ويقرون في كتبهم الرب <تصفيق> الذي يعتقده هؤلاء الناس بهذا ليس ربا لنا الناصب نحن أهل السنة والجماعة هل تعتقدون بهذا استقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الشيخ محمد الإمام لا تدفعوه أن يستمر في الباطل لا تدفعوه أن يستمر في الباطل هذا منكر ينكره كل من آتاه الله أثاره من علم وطلبة العلم لم يتقدموا بين المشايخ كتبوا بإذن العلماء وبيّن وهذه الفتن التي مرت علينا في اليمن أعجب أنا لمن يقول الحكمة ومشايخ اليمن بالحكمة مرت وأذكر وأد أدري أن هذا الكلام سيوجع مشايخ اليمن لكن لا بأس المصارحة لا بد منها جاءت فتنة سرورية ولم يتكلم إلا شيخنا مقبل رحمه الله وفتنّت الجمعيات ولم يتكلم إلا شيخنا مقبل في اليمن وكان من مشايخ اليمن الآن من يعقد معهم الاجتماعات والشيخ مقبل يحذر منهم أي حكمة هذه وأذكر ويذكر من كان معي في عام 1991 ميلادي ونحن في دمّات والشيخ مقبل يحذر من جمعية الحكمة والشيخ محمد الإمام يجتمع بهم في معبر وشيخنا وهو مسجل يقول قولوا لأهل معبر ومن اجتمع في معبر أنكم مغفلون إذا نسوا فلن ننسى إلى يومنا هذا وهناك ممن يحفظ أنه من مسائح اليمن يكون فضيلة الشيخ الوارد عبد المجيد الزنداني والشيخ مقبل يقول عن الزنداني كاد الدين كاد الدين من الكيد الذي يقول ان طريقة ابن باز لا تقول لا يأمر طلابه بالرد ابن باز بشر اذا سلمنا لك وقد عبطلنا ان الشيخ ابن باز قال للشيخ ربيع رد يا شيخ ربيع ولو على ابن بازل او اخطأ اين طريقة الشيخ مقبل التي تربينا عليها لم يترك مخالفا للسنة إلا وسماه وحذر منه هذه الطريقة الآن أصبحت اطلبوا علم اطلبوا علم اطلبوا علم لا تتكلموا اطلبوا علم لا تشغلوا أنفسكم العلم الذي لا يورّف حماية السنة ولا الذّب عن السنة هذا علم غير نافع هذه صوفية اطلبوا علم يا شباب عليكم بالعلم يا شباب ثم تأخذهم الحزبيات وتأخذهم الجمعيات وإلى الآن في بعض المراكز من يستمع لأشرطة الحزبيين ولأشرطة المخرفين لأننا لم نربي طلابنا على الغيرة والذب اطلبوا علم لا تشغلوا أنفسكم إنا لله وإنا ليران هذا الشيخ قالنا الشيخ مقبل والله علمنا السنة وعلم من الغير عليها والذب عنها والآن هذا المذهب يراد او هذه الطريقة السلبية التي كان عليها الشيخ مقبل يراد ان يجهز عليها تحت مسمى فبوحهم لا تشغلوا انفسكم وقد رأينا هؤلاء ثم بعد فتنة هذا صار تاريخي وانا اقول سيقضر بعض مشايخ اليمن وليكن جاءت فتنة طبعا فتنة السروريين كانت مع ظهور تأسيد حزب الاصلاح وهناك من يذكي رموز الاصلاحيين ويستضيفهم والشيخ مقبل يحذر وهناك من يتملبل من تحذير الشيخ ما كنا في اليمن نقول طريقة الشيخ بن باز كذا وطريقة فلان كذا كنا نقول هذا المنهج السلفي تحذير من اهل الباطل اما لا تشغلوا انفسكم بالرودة ثم يأتون بالحدادية يخوفون الشباب اياكم الحد يا اخي الحدادية حول من كسف عويرها الشيخ ربيع ما هو والله لو كنا على طريقتك لما علمنا الحدادية ولا ما علمنا السرورية ولا ما علمنا الإخوانية ولا شيء لو احنا على طريقتك هذه اطلبوا علم اطلبوا علم يا اخي كن جاهل وسني ولا تكن طالب علم مبتدئ فهمتم جاهل وسني ولا طالب علم مبتدئ هذا المهوس المخرف الجاهل الذي سمعناه بالأمس يقول سبحان الله الشيخ عبيد يبدع الآن الشيخ محمد الإمام وقده إخواني وصار إخواني هكذا أقول على نفسها جنس ها يداك أو كتوف وكنفخ لماذا لا تغضبون عندما كفر الحدادية الشيخ ربيع والشيخ عبيد بسبب وثيقة محمد الإمام قالوا له هذا محمد الإمام محسوب عليك يا ربيع ومحسوب عليك يا عبيد وقد قال ووضحا على كفر بواح في هذه الوثيقة فإذا لم يقع منك رد على هذا الكلام فأنت معه لماذا لا تقارون على مشايخ السنة عندما بدعوا بالكفر ارجعوا إلى منتدى المخردة الحدادية في النت منهم من كفر الشيخ ربيع والشيخ عبيد بسبب سكوتهم على وثيقة محمد الإمام وحاشاهم ما سكتوا حاشاهم ما سكتوا ويأتي هذا الجاهل يتقرب للإمام بدينه ما يقول له يا شيخ هذه كلمة باطلة ارجع عنها الله يحفظك ارجع عنها وخلاص ارحنا من الفتنة ومن تمزيق الشباب وعلماء أكبر منك في سن جدك خطأوك وطلبوا منك التوبة والرجوع هؤلاء المطبلون هم الذين عرضوا كثير من الناس ويقول الحمد لله جربنا مشايخ اليمن في الفتن أي فتن ما كان الا الشيخ مقبل أقولها والله وأعلنها يمكن وأقول وأكرر سيغضبون ونتحمل ما يأتي منه طلاب علم لهم خمسة وعشرين سنة في طلب العلم يحتقرونهم ويزدرونهم يستكثرون عليهم كلمة أخ لماذا؟ لأنهم لم ينقادوا ولم يهزوا الرؤوس ولم يقولوا مرحبا يا شيخ وما قلت فلاب يا شيخ الله يجزاك خير يا شيخ وما يهمك من عليهم يا شيخ وأنت على الحق يا شيخ ما قالوا هذا؟ قالوا كلمة الحق أنت اخطأت يا شيخ حفظ الدعوة لا يكون بحفظ الرجال حفظ الدعوة يكون بحفظ مصلحة الدعوة, الدعوة تقتضي الحكمة والتأني مصلحة الدعوة جاء ابو الحسن واخذ مجموعة من الشباب بسبب السكوت مصلحة الدعوة جاء الحجوري واخذ مجموعة من الشباب بسبب السكوت وقبلهم الجمعيات وحزم الإصراح والحكم الحكمة حتى قال شيخنا مقبل مصلحة الدعوة تغوث الغوص مصلحة الدعوة في حفظ أصولها يا شباب في حفظ ثوابة المنهج في حفظ ثوابة العديدة أما الأشخاص ربيع إذا أخطأ سيرد عليه عبيد إذا أخطأ سيرد عليه كما رد على الألباني وعلى بن باز وعلى بن عثيمين وعلى غيرهم ومن سبقهم من أمة السلف من, من أخطأ ووقع عليهم خطأ لكن أن نتصور أنه مجرد أن نقول فلان أخطأ يعني أنه نحن نريد إسقاطه وإخراجه من السلفية وإخراجه من كذا يا أخي لن يسقطك إلا عملك أعمالك هي التي ستسقطك ولو اجتمع الإنس والجن على إسقاطك وأنت على الحق والله ما أسقطك أرجو أن تفهموا فاكد جاه الحسن قالوا مصلحة الدعوة وفلان آخر يقول أبو الحسن نجم نجم وقد اخرج العلماء وطلاب العلم نصائح له واخر يقول هؤلاء سيشقون الدعوة وفلان يحرق عدن لا يحرق عدن لانه قال ابو الحسن اخطأ نصح للناس بين الخطأ حتى يجتنبوه، وهكذا جاءت فتنة الحجوري وسكوت مطبق وذا يقول الحجور تاج على رؤوسنا وهذا يقول الحجور في ثغرة سبحان الله وانشقت الدعوى الذي كانوا يبحثون عن مصلحتها بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة يا أخي ما يحتاج اجتماعات ولا يحتاج مؤتمرات سئلت عن خطأ كل إن لم يكن خطأ قل ليس بخطأ وتحملت بعاش ذلك أما المداهنة في الدين والمجاملة في الدين هذا غير مقبول قال الله جل وعلا <تصفيق> الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله طلاب العلم إما أن يكونوا بطانة خير لمشايخهم فيهنونهم عن الخطأ وإما أن يغروهم ويدفعهم للاستمرار في الباطل كما هذا الجاهل يقول صبر وجربنا الحكمة أين جربت الحكمة؟ أعطني فتنة جاءت في اليمن والموقف فيها صحيح، إلا أيام شيخنا مقبل أقولها صراحة شيخ مقبل لا يجتمع ولا يطلب اجتماعات حتى يتكلم في خطأ فلان تبين له انه الخطأ قال فلان اخطأ عليه ان يرجع ان كان سنيا وان كان مبتدعا قال فلان المبتدع. الان حتى نقول هذه الوثيقة خطا. نستعرم ان يتكلم طلاب العلم ونقول كذا وكذا وكذا يت... اصبحت هذه الشعارات لا تتقدم بين طلاب العلم والمراد من السكوت لا تتقدموا بينها العلماء والمراد بها السكوت اطلب علم اطلب علم المراد بها لا تحذر ولا تحذر من الحزبيين. شخص في مركز علمي يحذر اخوانه من الشروريين ومن القطبية ومن الحدادية ومن الاحزاب والجماعات يأتيه تهديد ستطرد لا تثير القلق عندنا هذه السلفية التي كان عليها الشيخ مقبل الشيخ مقبل ما تميز بدعوته إلا بالتفاصل والتبالن عن أهل البدع وأهل الأهواء فلذي يريد أن يبني مركزا على التميع وعلى السكوت على الباطل هذا ما مشى على خطى الشيخ مقبل التي هي الخطى السلفية وأنا أقول الشيخ مقبل كذلك هو بشر إنما نقول منهج السلف الذي كان عليه الشيخ مقبل وإنك الشيخ مقبل إذا جئ لنا بخطأ له نقول أخطأ ورحمه الله رحمه واسعه إمام لكن هذا الأمر الذي يدور الآن ويراد بطلاب العلم أن يسيروا عليه لا تفتي ولا تتكلم في شخص ولا تحذر ولا ولا حتى ترجع إلى صاحب المركز من قال هذا أنا طالب علم طلبت علم وتعلمت ودرست على علماء ومشايخ أكبر منك وأعلم منك وأقدم منك وأغير منك على السنة لن أسكت على الخطأ ولن أستأذن فلانا وفلانا حتى أبين أن هذا ضلال يرضى من رضي ويفخط من فخط أيها الأحبة والله نقول هذا عن وجع هذه فتن توالت علينا في اليمن وأكثركم من طلاب اليمن وعلاقتكم بالدعوة السلفية في اليمن كبيرة وأنتم طلاب شيخنا مقبل ومنكم من يعني نحن وإياه أقران درسنا على شيخنا مقبل أو جاء بعدنا عرض الحاصل أن الفتن التي مرت في اليمن في العقد المعاصر سلم الله الشباب السلفي بوجود الشيخ مقبل رحمه الله كان لا يمر علينا يوم إلا وهو يبذ فينا الغير على السنة والذب عنها والدفاع عنها والرد على المخالف إن كان سنيا فبالتي هي أحسن وإن كان من أهل الضلال لا كرامة عين يغضبون الآن لما الشيخ عبيد قال مبتدع وإخواني لأن هذه الوثيقة جرت على أصول الإخوان المسلمين والشيخ قال مبتدع الحمد لله ما قال كفر أقولها لكم بصدق لأن الإمام إذا اعتقد حرية الفكر فقد كفر نفسه هو هو هو كفر نفسه لأنه كما ذكرت لكم نص على أن حرية التفكير, التفكير من الكفر إطلاق حرية التفكير لك أن تعتنق ما تشاء وتعتقد ما تشاء حكم عليها محمد الإمام بأنها كفر لكن لا لم يكفره المشايخ بينما الحدادية كفروا وكفروا الشيخ ربيع والشيخ عبيد لأنهم سكتوا عليه اصحوا يا شباب اخواننا في معبر لا تدفع الشيخ محمد الامام الى الباطل وسمعت له كلاما بالامس حقيقة كلام لا ينبغي ان يقوله مع خروج كلام العلماء في نصفه نصبر ونحن على خير عظيم ونحن في نعمة نحسد عليها ونحن ونحن ونحن, ونحن. وله كلمة سابقة يقول لن تموت الدعوة إذا مات محمد الإمام من قال مات محمد صلى الله عليه وسلم وما ماتت الدعوة الخطاب المتعالي هذا مرفوض الخطاب المتعالي مرفوض واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين خلك متواضع في خطابك كيف هو تتكلم مع من هو أعلم منك نصحوا لك فالمفروض أن يقول على الرحب والسعى يا مشايخنا العبارات التي أنتم أنكرتموها أنا راجع عنها وكفى الله المؤمنين انتهى البجنة أما نقول الصبر صبر على ماذا الصبر على مخالفة أهل السنة الصبر على تقرير الباطل نسأل الله العفو العافية والسلامة الدائمة نقول هذا ونحن موجوعون ونحن متأثرون لأنه كما أطلقت الألسن في مشايخنا الكبار ينبغي أن تخرط هذه الألسن التي تتطاول على أئمة الدعوة والذين كانوا السبب وأوجدهم الله سببا لدفع الفتن والشرور عن أهل السنة والجماعة في كل العالم في كل العالم ليس في اليمن فحسب الشيخ ربيع الله يحفظه والشيخ عبيد تأتيهم المشاكل من كل العالم من الأقصى المشرق إلى أقصى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب على رؤوسهم وكلامهم وكلام بقية المشايخ السلفيين من الأئمة العلماء الذين ثبت أقدامهم ورسخت في العلم الشرعي وفي الفتن كان ولله الحمد فاصلا وخامدا للشر و للفتنة أما صيغة الخطاب المتعالي والتعالي على طلبة العلم وعلى العلماء قبلهم فهذا لا يقبل عرفات الآن في الأربعين سنة متى تريدونه أن يكتب لابد فك يكتبه الشيخ مقبل معكم في الورقة حتى يكون من أصحاب الو... ال... الوصية هذه الوصية وصية الشيخ مقبل رحمه الله كتبها لمشايخ حسبهم ويحسبهم أنهم على الحق ونحن مع شيخنا لا بد مع انه لم يصرح هذا الفعل احد من العلماء لكن هل هذه ضمانة من الشيخ مقبل انهم لن يتغيروا اول ما مات الشيخ مقبل صح ابو الحسن صح صح ابو القاسم صح عندنا يعني انزلق ها اول ما توفي الشيخ ليعطينا ربنا خلاله ان هذه الورقة التي كتبها الشيخ مقبل ليست عصمة للمكتوبين فيها ثم بعدها الحجور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم البقية الذين هم في الوثيقة من الانحراف عن الجادة وعن الصواب وأن يثبتهم الله على ما كان عليه علماؤنا أهل السنة والجماعة من السلف والخلف يعني البعض يقول فلان ليس في الوصية فلان ليس في يقول الشيخ من شيخه مشايخ اليمن هذا ما شيخه مشاهدة أنا شاهد باعتبارات هذه هذه التفاهات عليك أن تقبل قول الحق بمن جاء به ولا هي بس شعارات وقواعد نرددها ولا نعمل بها وطن نفسك لقبول الحق ولو كان مرا ولو كان عليك ولا يجرم أنكم شنعانوا قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا ولما يجي الحق عليك فإذا بك تكابر وتعاند وتصد أين الذي كنت تقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أكرر وأعيد إن الفتن التي مرت بنا في اليمن كان من أعظم أسباب انتشارها عدم الصدع بالحق من أول الأمر وتأخير البيان عن وقت الحاجة انقسم الشباب طوائف وفرق ولو اجتمعت الكلمة في الصدع والله العظيم أقل شيء سيقلل الشر أقل شيء وسيرد كثير من الشباب ذكرت لكم التسلسل التاريخي لهذه الفتن وكيف كان الحال ومنهم من كان يتوجع من كلام الشيخ مقبل ولا نريد أن نكشف ملفات الآن وعندنا ولله الحمد وأنا أقولها لكل واحد في اليمن هاني بن بريك عنده ملف عمره 25 سنة ما سأطنع مثل ما يقول الحجوري عندنا ملف لفلان وفلان لا عندنا ملف تاريخي للأحداث وأطوال كل من كان في الدعوة في هذه الأحداث ومواقف كل من كان في الدعوة في هذه الفتن لنعلم من كانت دعواها أنه كان على الحكمة وأنه كان على التودة وأنه كان على الصواب لنعلم حينها عندما تكشف هذه الأمور من كان على الحق ومن كان على الباطل. هذا كله ونأتي كذلك متقطرسين متكبرين ونقول كنا على صواب جاءت فتنة كتاب أفتل العلماء بدفع الشر عن إخوانهم وما كنا نتصور أن يخالف في ذلك أحد وخصوصا بعد استنصار أهل دماك ورجعت باصات محملة بشباب كانت ذاهبة إلى كتاب لنصرة إخوانهم عادوا بسبب التخاذل في الفتوى ونصرة الأخوة وغرقنا وعشنا في وهم المؤامرة مؤامرة مؤامرة مؤامرة مؤامرة, مؤامرة أصبح الواحد هناك يتلفت اللي على من هذا جاسوس واللي هذا مخابرات واللي هذا يشتغل مع المباحث انتبه انتبه الجدران لها أودان يا أخي نحن سلفيين نصدع بدعوتنا وليس عندنا اجتماعات سرية نقرر فيها امور الدعوة ما عندنا شيء سري ابدا دعوة سلفية ظاهرها وباطنها سواء ليس عندنا شيء يقرر في المجالس بالسر حتى نقول الجدران لهذا لو يكون رئيس المباحث بيننا خله يكون موجود واش ضرنا ارزت لماذا الإغراق في مفهوم المؤامرة ويهام الشباب بكل شيء مؤامرة يريدوكم تجتمعون في كتاب وتضربكم أمريكا وهكذا قال لنا فلان وقال لنا فلان عادوا وهم يرعبون رعبا من ايش من نظرية المؤامرة فلنتق الله عز وجل كونوا شرعيين ولا تكونوا سياسيين انطلقوا من نصوص الشرع من منهج السلف الصالح ولا تنطلقوا من الجرائد والمجلات وما تقرؤونه من الإخباريات ومن المنتديات وغيره وغيره نحن نعلم ونحن نعلم ونحن نعلم ما يدور حولنا ونحن نعلم الدول وحالات الدول والعلماء لا يعلمون مشايخ سنة لا يعلمون لا يفتي العالم في الحادثة حتى يستوفي شروط الفتوى قد يتعجب البعض أن حماستنا هذه لكن نقول قال الجدار للوسد لما تشقني قال سلما يدقني سلما يدقني نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق محمد الإمام إلى الرجوع وعدم المكابرة والمعاندة وأن يكفينا شر الحزبيين الذين الآن هم يتندرون بأهل السنة ويسخرون منهم بسبب هذه الوثيقة والحدادية كما سمعتم تسفهوا وبدعوا وكفروا مشايخنا مشايخنا بسبب هذه الوثيقة فنحن مع العلماء وطلاب العلم الكبار الذين كتبوا وسيكتبوا وسيبينوا ولن يرعبهم ولن يرعدهم أي تخويف ولا تهديد ولا أي كلام أولئك يتقدمون بين يدي العلماء هؤلاء يا أخي أين يتقدم من يدي العلماء من تكلم وبدع أو حذر دون أن يكون معه من علماء كبار نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات في الفتن وما تسمعون الآن من تسجيلات أو من كلام يخرج في علمائنا وكأنهم مكنوا سفهاء الطلاب للرج رج ما ندري من هم هؤلاء الصغار والله ما أدري من هم الصغار صغار من له 25 سنة في طلب العلم ربع قرن له في طلب العلم ونقول صغار شيء لا ندري هل تريدون حكر المرجعية في أشخاص معينين وقد صرح بذلك البعض قال لا بقى قمور اليمن ما نأخذها إلا من مشايخ اليمن طيب كيف في الحجوري كان الشيخ الوصابي يقول نريد كلام الشيخ عبيد الشيخ ربيع عفوا نريد كلام الشيخ ربيع في فتنة أبي الحسن يكتب محمد الإمام والشيخ البرعي يكتبون وعلى الشيخ ربيع حفظه الله أن يبين أصول أبي الحسن الفاسدة لماذا ينتبوها أنتم أبو الحسن عندكم في اليمن؟ لماذا طربتم من الشيخ ربيع أن يفصل فيها؟ يا إخوة لا بد أن نصحها وهذا اللي الآن تحت الشيخ الإمام أو تحت المشايخ في مراكز اليمن الذين لا يتقون الله ويريدون أن يبيعوا دينهم من أجل أن يحظى بمنزلة عند الشيخ اتق الله لا تبع دنيا لدحي لدنيا غيرك اتق الله لا تبع آخرتك لدنيا غيرك أنت تبيع آخرتك من أجل أن يرتفع الإيمان في الدنيا ولا يرتفع الشيخ البولاني والبولاني إنا لله وإنا إليه راجعون نكتفي بهذا درس نجعله إن شاء الله في نحاول نضغطه في الالمجالات القادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأمة